ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها الناس من أجل التوحيد بني بيت الله العتيق الذي رفع قواعده إبراهيم خليل الرحمن وابنه إسماعيل عليهما السلام وما برح هذا البيت العتيق يطاول الزمان وهو شامخ البنيان في منعة من الله وأمان تتعاقب الأجيال على حجه ويتنافس المسلمون في بلوغ رحابه ففي جواره التوحيد وفي رحابه الأمن والخير والبركة وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس لقد ارسل المصطفى صلى الله عليه وسلم بنور ساطع وضياء لامع أضاء به الطريق واوضح به السبيل طهر الله به جزيره العرب من رجس الوثنيه وهيمنه الاصنام وكان كبير الاصنام هبل باعلى مكه وحوله ثلاثمائه وستون صنما كلها من الحجارة فطعن فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة حين دخوله الكعبة يوم الفتح وهو يردد قول الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وبعض المسلمين كان يردد يا عزى كفرانك لا غفرانك إني رأيت الله قد أهانك وفي الحج أيها المسلمون معان كبيرة من معاني التوحيد تمثلت في منع المشركين من دخول المسجد الحرام إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وبعث المصطفى صلى الله عليه وسلم سنة تسع من ينادي ألا يطوف بالبيت عريان وألا يحج بعد العام مشرك وتمثل التوحيد في الحج في رفع الأصوات بالتلبي بالتلبية ونفي الشريك عن الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وبهذه التلبية قضى المصطفى صلى الله عليه وسلم على تلبية أهل الشرك التي كانوا يرددونها إبان حجهم ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا لقد تمثل التوحيد في الحج في ركعتي الطواف حين يقرا المسلم في اولىهما بقل يا ايها الكافرون وفي الاخرى بقول هو الله أحد كما تمثل التوحيد في الحج أيضا في خير الدعاء وهو دعاء يوم عرفه حينما قال صلوات الله وسلامه عليه خير الدعاء هو دعاء خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت أنا من قبل وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رواه الترمذي وتمثل التوحيد في الحج فيما شرعه الله من ذكره وحده يوم العيد وأيام التشريق واذكروا الله في أيام معدودات فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا أيها الناس إن التوحيد الخالص هو لباب الرسالات السماوية كلها وهو عمود الإسلام وشعاره الذي لا ينفك عنه وهو الحقيقة التي ينبغي نغار عليها ونصونها من كل شائبه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه من دون الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ألم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت عباد الله على كلمة التوحيد الجليلة بنى المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته وأقام دعوته وشيد صرحها وانشا جيلا يوحد الواحد الأحد ويبرأ من كل الشركاء المزعومين فكلمة التوحيد لا إله إلا الله هي الحاد الذي لا يمل نداؤه ولا يتلاشى صداه وعندما يرددها الموحد فهو يقصد أمرين عظيمين أولهما إحقاق الحق وإبطال الباطل لأن معنى الكلمة لا معبود بحق إلا الله فكل ما خل الله فهو باطل وما هو إلا وهم عقول مختلة أو خداع حواس معتله وثانيهما ضبط السلوك البشري داخل نطاق هذا التوحيد الخالص المنبثق من كلمة التوحيد المشروطة بشروط سبعة متمثلة في العلم بمعناها وهو أنه لا معبود بحق إلا الله ومتمثله كذلك في اليقين المنافي للشك والإخلاص المنافي للشرك والصدق المنافي للكذب والقبول المنافي للرد والانقياد المنافي للترك والمحبة المنافية للبغض وباجتماع ذلك تتوحد العبادة بكل صورها بحيث لا تكون إلا لله فلا استنصار إلا بالله ولا توكل إلا على الله ولا رغبة ولا رهبة ولا, رهبة ولا خوف ولا رجاء إلا بالله ومن الله ومن ثم يشعر الموحد من أعماق قلبه أن ما دون الله هباء فلا تروعه سطوة ساط ولا تخدعه ثروة غني ويستحيل عنده أن يغلب الله على أمره أو أن يقطع شيء دونه فالتعلق بغير الله عجل والتطلع إلى سواه ضلال وحمق وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ومن هنا يظهر الفرق شاسعا بين الموحد وبين المشرك فالموحد عرف خالقه فعبده حق عبادته والمشرك مكفوف البصيرة تائه عن ولي نعمته نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى أيها الناس في القديم وفي الحديث اولع بعض الناس بتعدد الآلهة وهي المعبودات وتعدد الآلهة خرافة هزيلة لفظها الإسلام بقوة ونبذها نبذ المسافر فضلة الأكال وتتبع أوهام الناس فيها وهما وهما فكشف الظلمة ودحض الشبهة ولا عجب فالتوحيد الخالص شعار الإسلام الأول في ميدان الاعتقاد والعمل به عرف ومن أجله حورب وعليه دار جدل طويل بين أهل الحق وأهل الباطل وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين إنما هو إله واحد إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض إن التوحيد الخالص هو أفضل طلبه وأعظم رغبة وأشرف نسبه وأسمى رتبه. هو وسيلة كل نجاح وشفيع كل فلاح يصير الحقير شريفا والوضيع غطريفا يطول القصير ويقدم الأخير ويعلي النازل ويشهر الخامل ما شيد ملك عتيد إلا على دعائمه ولا زال إلا على طواسمه ما عزت دولة إلا بانتشاره ولا زالت إلا باندثاره وإن معظم الشرور والنكبات التي أصابت أمة الإسلام وأشد البلايا التي حلت بها كانت بسبب ضعف التوحيد في النفوس. وما تسلط من تسلط من الأعداء وتعجرف من تعجرف وغار من غار على حياض المسلمين واستأصل شأفتهم واستباح حرماتهم وأيَّم نساءهم ويتم اطفالهم إلا بسبب ضعف التوحيد وما هجم التتار على ديار الإسلام وفعلوا بهم ما فعلوا إلا بفقد التوحيد بل لقد بلغ ضعف التوحيد في النفوس مبلغا عظيما ابان الهجوم التتري لبلاد الإسلام حتى لقد قال بعض المسلمين من الهلع والجزع يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر عوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أيها الناس يعيش المسلمون في زمان هر من خيره شباب شره نائم رشاده صاح فساده قليل منصفه كثير متعسفه أفلت فيه شمس التوحيد ونجمه ودجى فيه ظلام الشرك وظلمه فتقدم متاخره وتأخر متقدمه تلاعبت بأهله الأهواء ومزقت جماعتهم النحل والاراء ركب كل منهم هواه وكافح عما يحبه ويرضاه فاتخذ بذلك إلهه هواه قصر فئام من الناس مع التوحيد فصادموا المنقول وخالفوا المعقول فاخر لهم بما يبرزون من الضلال ويبدعون من الزيغ وصار الشجاع العاقل هو المجاهر بالغرائب والمصائب والأديب الملهم هو الداعي إلى البدع المضلة فعظم الويل واتسع الخرق واغتلم الداء واعوذ الدواء هم قوم أزياؤهم أزياء الأناسي وصورهم صور العقلاء ونفوسهم نفوس العجماوات وأخلاقهم أخلاق الطير يتهافتون على الغفلة والحطة تهافت الفراش على النبراس ويأرزون إلى النقيصة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 لقد ابتلي كثير من الناس بالجهل بالتوحيد فانحازوا إلى أصحاب القبور والتجأوا إليهم وتضرعوا أمام أعتابهم فقبلوها وتمسحوا بها واستغاثوا بأهلها في الشدائد والكروب بل لقد كثر مروجوها والداعون إليها من قبوريين ومخرفين الذين يخترعون حكايات سمجة عن القبور وأصحابها وكرامات مختلقة لا تمت إلى الصحة بنصيب والذين ينشدون القصائد الطافحة بالاستغاثات والنداءات التي لا تصلح إلا لفاطر الأرض والسماوات بل قد طاف بعض الناس بالقبور كما يطاف بالكعبة المعظمة وأوقفوا الأموال الطائلة على تلك الأضرحة حتى إنه لتجتمع في خزائن بعض المقبورين أموال تعد بالملايين ولقد أحسن القائل أحياؤنا لا يكرمون بدرهمٍ وبألف ألف يكرم الأموات لقد قصر أناس مع التوحيد فتقاذفتهم الأهواء واستولت عليهم الفتن والأدواء فمن مفتون بالتمائم والحروس يعلقها عليه وعلى عياله بدعوى أنها تدفع الشر وتذهب بالعين وتجلب الخير والله تعالى يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وحنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به ولأحمد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلق تميمه فلا أتم الله له وفي رواية من تعلق تميمه فقد أشرك وإن من المسلمين من قد افتتن بالمشعودين والدجاجله الأفاكين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل بدعوى أنهم يكاشفونهم بأمور الغيب فيما يسمى مجالس تحضير الأرواح أو قراءة الكف والفنجان ليكاشفوا الناس على حد زعمهم عما سيحدث في العالم خلال يوم جديد أو اسبوع سيطل أو شهر اوشك حلوله أو عام مرتقب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه الأربعة والحاكم وإن من الناس يا عباد الله من هو مفتون بمستقبل الأبراج فيمضي عاصب العينين فاقد البصيرة خلف قراء الأبراج الذين يدعون السعادة كامنة في أصحاب برج الجدي والغنى مستقرا في أصحاب برج العقرب أما أصحاب برج الجوزاء فيا لتعاسه الحظ وخيبة الأمل إلى غير ذلك من سيل الأوهام الجارف والخزعبلات المقيتة أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم عندهم الغيب فهم يكتبون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 الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله معشر المسلمين واعلموا أن التوحيد هو حق الله على العبيد وهو افراد الله بالعبادة والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة والتوحيد هو دين الرسل من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وخاتمهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم فمن أنكره أو قصر في معرفته فهو مزور كبير ومبطل جريء فيا ويح من تعلق بغير الله أو عبد معه غيره ورضي به مما هو تراب فوق تراب يا ويحه ماذا دها ان اسلافهم الاماجد لم يقنعوا بهذا العالم كله مطلبا وغايه حتى عقدوا من اسيافهم وصالح اعمالهم درجات يمتطون بها ثبج الهواء ويشقون بها حواجز الماده الجافه ليتصلوا بخالقهم ورازقهم فما هذا المتعلق والرضا بالتراب لقد كان المشرك الدنس يتلقى لا اله إلا الله فتمشى فيه فتعقم جسمه ونفسه وتطهرها من معاني الشهوة والفسوق فيروح ويغدو كأنه ملك في أثواب إنسان فما المتعلق بغير الله ومساءلة الأطلال الفانية أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها لقد كان الموحد يتلو قول الله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه فيحمل سيفه المثلم ورمحه المحطم فيسايف الأبطال المغاوير فيقذف نفسه في غمرات الجهاد يطعن ويضرب وصدره يعي هذه الآية فما المتعلق بغير الله وخشية التراب لقد كان الموحد يقرأ قول الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فتحول هذه الآية بينه وبين الخلق جميعا وتسد عليه طريق الرغبه فيما عند العباد فترى المصائب تمر به جميعا فلا يدل مخلوقا على مكان المه ولا يكشف لغير الله عن موضع علته ولا تسمع منه اذن مخلوقه قوله اه حتى لقد كان تسقط من أحدهم عصاه فلا يقول لاحد ناولنيها كيف لا وقد بايعهم المصطفى صلى الله عليه وسلم على الا يسالوا الناس شيئا كما في صحيح مسلم فما هذا المتعلق بغير الله ودعوه الأموات والشكوى إلى الرميم والعظام النخره ويح من تعلق بغير الله أو رجا غيره شرب المؤمنون صفوا وشرب هو كدرا ودعوهم ربا واحدا ودعا هو الفرب أرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار رفع المؤمنون أبصارهم إلى رب السماء ونكسه وطرفه إلى الثرى وأين الثرى من السماء وأين عابد الأموات من عابد المحي الذي لا يموت هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون هذا وصلوا رحمكم الله على خير البريه وأزكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بذلك في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي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 ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ولي على المسلمين خيارهم وكفهم شرارهم